بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فلا زلنا ايها الاخوه نواصل الحديث في حول مسائل اصول الفقه الملخص في أصول الفقه وكنا شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على الدليل الرابع وهو القياس تكلمنا على الكتاب ثم السنه ثم الاجماع ثم شرعنا في القياس وقلنا أن العلم بالصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم حتى قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل لا يستغني عن القياس لا يستغني أحد عن القياس وقلنا أن القياس ليس ليس القياس ليس إثبات حكم شرعي من غير دليل موجود لكن القياس يظهر هذا الحكم ويكشف هذا الحكم وقلنا أن القياس هو تعريف القياس هو الحاق واقع لا نص على حكمها بواقع ورد النص بحكمها لاشتراكهما في حل ذلك الحكم وتكلمنا عن أركان القياس ووقفنا عند الفرع الركن الثالث الركن الثالث من من أركان القياس وهو الفرع فأركان القياس الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة ونتكلم مع الله تعالى الآن عن الفرع الفرع هو الواقعة التي لم يرد فيها نص أو إجماع ويراد الحاق هذه الواقعة بالأصل في حكمه يعني هناك واقعة حدثت بين الناس نبحث عن حكم هذه المسألة فلم نجد فيها لم نجد لها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع لهذا الواقع ولكن هناك واقع فهذا الواقع فرع ولكن هناك واقع أخرى تشبه, تشبه هذه الواقعه ورد فيها نص أو ورد فيها إجماع فنقيس هذه الواقعه على الواقعه التي ورد فيها النص أو الإجماع فالواقعة التي لم يرد فيها نص تسمى فرع والواقعة التي ورد فيها نص او اجماع تسمى اصل تسمى أصل. إذن تعريف الفرع هي الواقعة حادثة حكم حادثة وقعت الإنسان لم يرد فيها نص هي الفرع هو الواقعة التي لم يرد فيها نص ولا اجماع ويراد الحاق هذه الواقعة بالأصل هي واقعة أخرى وارض فيها نص أو إجماع فنريد أن نقيس هذه الواقعة الواقعة التي ورد فيها نص أو إجماع نذكر مثال نذكر مثال إنسان أراد أن يضحي فاشترى بهيمة بقرة أو شاه بلغت السن المحدد او جمل ولكن هذه البهيمه عمياء فهذه واقعه هل يجوز ان اضحي بهذه الذبيحه هل هناك حديث يمنع هناك حديث يجيز الذي ورد في سنن النسائي من حديث البراء بن عازب مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعه لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكثيرة بالسين والكثيرة التي لا تنقي في هذا الحديث أن العوراء البين عورها لا يجوز التضحية بها وعلّا ذلك أن العوراء أقل سمناً واقل قيمه ولحما لانها تكون ضعيفه فلا تستطيع أن تأكل كباقي البهائم فالعل العور العله في ذلك انها ستكون هزيله او رخيصه الثمن والعمياء البهيمه العمياء لم يرد فيها نص لم يرد فيها نص ولكن اشتركت مع مع العوراء في العلة أن هذه هزيلة ورخيصة بسبب عوارها بسبب أنها عوراء فهذه أيضا رخيصة وهزيلة من باب أولى لأنها عمياء فهذا يسمى قياس والعمياء فرع والعوراء أصل وقلنا العوراء أصل لأن ورد فيها نص وقلنا ان العمياء فرع لأنه لم يرد فيها نص فنقيص الفرع على الأصل ولماذا نقيص هنا؟ لاتحاد الاشترك في العلة تشابه هذه رخيصة بسبب أنها عوراء لا تستطيع أن تأكل ضعيفة وهذه أيضا رخيصة لأنها من باب أولى قياس لأنها عمياء لا تستطيع أن تأكل ومن ثم فيها رخيصة وهزيلة فتقاس العمياء على العوراء فتقاس العمياء على العوراء لاشتراكهما في علة الحكم وتسوى بها في الحكم فلا يجوز لا يجوز التضحية بالعوراء لماذا؟ لوجود النص لا يوجد قياس قال صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين العوراء البين عورها إذن التضحيه بالبهيمه العوراء لا يجوز ما الدليل الدليل سنه النبي صلى الله عليه وسلم العمياء هل يجوز التضحيه بها لا يجوز الدليل لا يوجد حديث معنا ولكن القياس قسنا هذه على هذه ففي هذا المثال الاصل التضحيه اصل المساله أو الاصل التضحيه بالعوراء لماذا قلنا التضحيه بالعوراء الاصل لان فيه نص الفرع التضحية حكم الأصل الأصل التضحية بالعوراء ولماذا قلنا الأصل لان ورد فيه نص ما دامت الحادثة أو الواقعه ورد فيها نص من كتاب أو من سنة أو ورد فيها إجماع تسمى أصل تسمى أصل فالأصل التضحية بالعوراء لماذا قلنا أصل لأنه ورد فيها نص حكم هذا الأصل عدم الجواز لا يجوز التضحية بالعوراء طيب الفرع العمياء لماذا قلنا أنه أن هذا فرع هذه الحادثة التضحية بالعمياء فرع لأنه لم يلد فيها لا حديث ولا آية ولا إجماع فتسمى فرع العلة العلة التي من أجلها منعت التضحية أو منعت الأضحية بهذه العوراء ما العلة في ذلك؟ العلة الهزال وقلة اللح ورخص الثمن هل هذه الأشياء الهزال ورخص الثمن وقلة اللح هل موجودة في العمياء؟ موجودة في العمياء من باب أولى إذا كانت العوراء كذلك فمن باب أولى العمياء فتقاس العمياء على العورة ويسمى هذا الفرع شروط الفرع هل كل واقعة ليس فيها نص أستطيع أن أقيس أستطيع أن أقيس لا لابد أن, هنا... لابد أن يكون هناك شروط لابد أن يكون هناك إيه؟ شروط الشرط الأول ألا يثبت للفرع حكم بنص أو إجماع. يعني المسألة التي الفرع التي أريد أن أقيس أقي التي أريد أن أقيس بها أقي أقيس عليها سأقيس على الأصل المر المسألة أو الحالة أو الواقع التي أريد أن أن أن أقيسها تسمى فرع لا بد أن يتوفر فيها شرط الشرط الأول ألا يرد فيها نص ولا إجماع فإن كان فيها نص أو إجماع فلا فرع بل هي أصل فكيف أقيس فلا بد ان لا فيها نص ولا اجماع والمعنى أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه العمياء لا يوجد حديث ولا اجماع يمنع التضحيه بالاجماع فلذلك تسمى فرع الاستئجار وقت الاذان بعد النداء يوم الجمعه الوارد البيع والشراء طب الاجاره لم يلد فيها نص ولا اجماع الاجاره فهذا سما فرع لماذا فرع؟ لأنه لم يلد فيها نص طب البيع والشراء لا ليس فرع بل هو أصل لماذا؟ لأنه وارض فيه ايه ورد فيه نص فالشرط الأول لا بد أن يلد لا بد أن يكون الفرع لا بد لا يلد في الفرع لا نص ولا ولا إجمع. ولذلك هناك مثال منتشر في كتب الأصول وهو قياس النبيز على الخمر فيقولون الخمر أصل وارد النص بتحريمها إنما الخمر والمصر والأنصاب الآيات فاجتنبوا الآيات والايات والحديث في تحريم الخمر فهذا أصل قالوا والنبيز فرع والحرمة ثابتة في الخمر والحرمة ثابتة في الخمر نريد أن نعديها إلى النبيز وهي الإسكار. وهذا المثال الذي الذي منتشر في كتب الأصول هذا المثال غير صحيح لماذا لان الفرع وهو النبيذ ورد النص في حكمه ورد النص بحكمه قال صلى الله عليه وسلم في البخاري كل مسكر حرام فهذا النبيذ لماذا أقس النبيذ على الخمر هو فيه هو فيه دليل ولذلك العلماء يقول لا قياس مع النص لا قياس مع النص النص هنا كل مسكر حرام فالنبيز مسكر فلا يحتاج إلى القياس إنما هو محرم بالنص الشاهد أو ملخص الأمر أن الفرع لا بد أن لا يلد في نص ولا اجماع الشرط الثاني أن تكون علة الحكم موجودة في الفرع ولو ظنا أن تكون العلة موجودة علة عدم جواز الأضحية بالعوراء بالعمي... أنها ضعيفة وهزيلة العلة ذلك كذلك العلة نفس العلة موجودة في العمياء ستكون من باب أولى ضعيفة وهزيلة كذلك علة المنع من البيع والشراء بعد أذان الجمعة التعطيل والتأخير عن صلاة الجمعة فهل هذه العلة موجودة في الإجارة موجودة في الإجارة نفس العلة هو التأخير سأخف وسافاصل وسنكتب عقود فنفس العلة موجودة فمن شروط من شروط من الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرع الا يلد فيه نص الشرط الأول الا يثبت للفرع حكم لا بكتاب ولا بسنه ولا باجماع الشرط الثاني أن تكون العلة علة الحكم موجودة في الفرع كما هي نفس الموجودة في الأصل موجودة في الفرع. نفس الموجودة في الفرع الركن الرابع العلة نحن تكلمنا الآن انتهينا من الكلام عن الأصل ثم حكم الأصل ثم الفرع ثم العلة العلة اعلم أن العلة ركن القياس الأعظم فلا صح القياس بدونها لأنها التي تجمع لأن هي الجامعه بين الأصل والفرع العلة في اللغة ماخوذه من تغير الشيء ولذلك سمي المريض عليلا لأنه تغير حاله أما في الاصطلاح فهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل والذي من أجله شرع الحق وبناء, وبناء على وجوده في الفرع يراد أن نسويه بالأصل معنى الكلام باختصار أن العلة هو الوصف الجامع بين الفرع والأصل هناك لماذا منعنا كما أسلفنا التضحية بالعوراء العلة في ذلك أنها زيلة رخيصة هذه العلة نفسها موجودة فين؟ موجودة في العمياء فالعلة هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل هو الوصف, الـ الـ الـ الوصف الجامع بين الفرع والأصل والذي من اجله شرع الحكم لماذا منعت التضحية؟ لماذا منعت التضحيه بالعوراء بسبب الهزال والرخص كذلك منعت التضحيه بالعمياء بسبب الرخص والهزال لماذا منعنا من البيع والشراء بعد اذان الجمعه خوفا من تضحيه الجمعه كذلك الاجاره نفس العله فالعله هي الوصف الجامع بين الفرع والاصل نذكر مثال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وظروا البيع دلت الآية على منع البيع بعد سماع النداء وعله المنع ما يقع به من التعويق عن حضور الجمعة ستتعطل عن حضور الجمعة وستحص لك إعاقة عن حضور الجمعة أو خوف التفويت أصلا وهذا المعنى ذاته موجود في باقي العقود كالبي... كال... كالإجارة والوكالة وغير ذلك فهذه هي علة الحك. فمن الحكم با... فيمنع كما منعنا البيع والشراء بعد الأزان بهذه الآية نمنع البيع نمنع الإجارة والوكالة بالقياس لأن نفس العلة موجودة التي هنا هي نفس العلة التي موجودة هنا فانظر الى هذا المثال الأصل في هذا المثال البيع بعد النداء الفرع أو حكم الأصل أولا المنع لا يجوز البيع الفرع هنا الإجارة الإجارة العلة التعويق عن حضور الجمعة التعويق عن حضور الجمعة إذن أيها الإخوة القياس له أركان أربعة الأصل الفرع أو الأصل حكم الأصل الفرع العلة وقلنا أن الأصل واقع ورد فيها نص اختصار واقع ورد فيها نص كتحريم البيع بعد الأزان ورد فيه النص حكم إيه؟ والأصل له حكم حكم المنع أو التحريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالأصل البيع حكم المنع الفرع الإجارة لماذا قلنا الاجاره فرع لان العله هنا التعويق عن صلاه الجمعه التعويق عن صلاه الجمعه وبهذا القدر كفايه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك